وَارِثِ الْعِظَمِ عَلَيْهِ وَلَظَى نّي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنه فإذا قرأناه فاتمع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة الآخرة أجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجود يوم إذن باصرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت السراق وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفدا من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحني الموتى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إذا السماء فطرت وإذا الكواتب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ورك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تشذبون بالدين وإن عليكم لحافظين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 وما أدراك ما يودين ثم ما أدراك ما يودين يوما لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.